Ağzul Allah'ı, min Şeytanı, Rüjim. Bıraktım min Allah ve Resulü'ü, ila lübin âhedim, ila lübin âhedim min Mushrikin. Fsihup, il arıb, وإنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله, أن الله بريء من المشركين ورسوله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 إلا الذين عهدت من المشركين ما لم ينقصكم شيء ولم يُظاهروا ولم يُظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَن لَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعَتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ تُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أِمْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا لَكَثُوا أِيمَانًا لَهُمْ وَهَمُّ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن, من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة، أعظم درجة عند الله.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 إن الله عنده أجير عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَةُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ رَفَتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوُنَّ كَسَادَهَا وتجارت تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتردصوا فتردصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيروه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت ثم بدبرين ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنوداً وانزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اللَّهِ ابن مريم ورهبانهم مريم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 والذين يكذّون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم فبشّرهم بعداب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتكوا فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِي رُخْفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَافِبُونَ عَفَّلَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِبِينَ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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللهم بعاتهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبأوا ولا أوضعوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَإِنَّ جَنَّنَا لَمَلْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا يَقُولُونَ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ سَرِحُونَ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 ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راضون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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين نروة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله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 قل رجلا ما أشد حرا لو كانوا يثقون فالضحك قليلا والبكاء كثيرا جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يكسبون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 وقالوا ذرنا لكم مع القائلين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون لاحن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأُلَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خالدين, خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجلوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَبِرُونَ إلَيْكُمْ إذَا رَجَعْتُمْ إلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَبِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ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 سيُدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا, على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.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 وَظَنُّوا أَن مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّحِيمُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أي يتخلف عن رسول الله ولا يرغب ولا يرغب بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم غم أو ولا نصب ولا ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطئون موت أي يغيض الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح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 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يرون أن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما علّتتم عزيز عليهما علّتتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو